بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات اصفروا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعَهُمْ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخنث مماء العين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعما القادرون ويل يومئذ للمكذبين فَتَن احيا او واماتا وجعلنا فيها راسيا شانخات واسقيناكم ما انسراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى لهاني <تصفيق> ان في ظلال وعيون